يقول يعني اللقاء ذات تكلمنا عن قلنا ان الاشاعره الذين هم يعني في في هذه الايام هم ليسوا كالنوي والقطبي فانزلها ولا, ولا هم صوفيه او قبوريه فهو يعني كأن في توسعه في العباره او لا طبعا القصد من ذلك ان عايز اقول انه الاشاعره اليوم مش هم قضيه تاويل الصفات بس لا عشارة اليوم بقى عندهم بقى مشاكل اخرى كبيرة غير غير الثلاث ولذلك هما دايما يقولوا احنا اهل السنة اهل السنة وعيزين نخلعون الناس بذلك لكن لا لأ هما عندهم, في عندهم بقى قبورية قبورية فعلا يعني دي سأل القبر فعلا فعندهم من يوم بالفرور الاتحاد فعندهم من يقول عقيدة اذنهمية في القرآن مخلوق ولا غير ولا كده والعلم الكل شرف شرف بعض المشاهير وهو على على التلفزيون و. تاعه عامه انه ان القرآن مخلوق ويتبجح وبينسب ذلك للام احمد طبعا ده شيء في رياض الفوضى انا هاخد بس عايز اقوله ان هم الان بقى فيه انحراف الجديده تطور فلما يقول لك اشعاره اليوم ما بقى تروح بقى تقول تفتكر الناوي وغيره ولا الاطرار الكبار ما لا اتول النهارده لا في طبعا فيه اشعاره فقط كهؤلاء لكن لا شك ان في جمهور كبير جدا منهم قبورية لا شك, شك. وده هيتضح ان شاء الله حينما يتضح اصل دين الاسلام اللي, اللي في اللقاء في اللقاء السابق عن مقدمة في ان شيء واصول الدين شيء اصل الدين شيء واصول الدين شيء ولا بد ان نعلم يا الاخوه انه لا بد من التفاصيل والتفريق يقول الفقهاء الفقه هو الجمع والتفريق يعني تعلم ما هي المسائل التي يجمع بعضها لبعضتوش بعضها وتعلم المسائل المفرقة تعرف الفرق بين المسائل اللي بينها فرق ولذلك صنف العراق في هذا الفن الجديد كتب الفروق زي الفروق للقرافن وزي الفروق للعز بن السلام وزي آآ آآ نحو هذه الأشياء الفروق لتعلم المسائل التي تدخل بعضها في بعض وهذا هو صميم مذهب أهل السنة نقل الامام ابن مفلح رحمه الله في الاداب الشرعيه عن كلمه نفيسه جدا اسم هذه الكلمه انا اقدم لهذه المقدمه ليه عشان لما نفصل مساله لا دي غير دي دي حاجه ودي حاجه تانية حكم دي شيء ودي حكم شيء تاني يشتركان في حكم واختلجان في حكم اخر اسمه حكم الاشياء اللي حتسمعها بعد كده لازم تبقى عارف ان دي تفاصيل اهل السن اهل البدعه من سينائهم الاجمال اللي هو يحط الموضوع مجمل ولذلك تلاقيهم مثلا خوالد يقول لك خلاص الناس والأصف منهم كلهم كفار خلاص بإجمال والأحكام الإجمالية هي أحكام جائرة طبعا في أحكام إجمالية لكن تبقى أحكام بمناطقها الصحيحة لكن الأحكام الإجمالية هي أحكام جائرة في ألبي يقول ابن تيمية رحمه الله لم يضم الثلث والأئمة الكلام لمجرد ما فيه من الإصطلاحات من الكلام يعني لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه اجتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات وزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي يثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة بخلاف مسلك أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في المسائل والوسائل من غير التفصيل والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم فهذا من مسارات الشبهة انتهى كلامه رحمه الله طبعا ده كلام في غاية النفاذ يبقى لما تسمع النهاردة بقى ان نبدا نتكلم عن الديمقراطية وان هذا هذا هو هو السبب وان هو ده حكم والندين وان البعض يقول احنا لا والله ان الشريعه هي محكمة اوريدي محكمة اوريدي يعني ايه تبقى محكمه دي يبقى انت ما تعملش مشاكل وما تعملش شكل من ده يبقى محكمه اوريدي لا وبعدين انت هتدخل لو محكمة اوريدي يبقى انا هقول لا اللي بيحكمونا بها يبقى حكام صدق لا طبعا لا مش الكلام ده انما لابد ان تعلم ان العلمانيه هي الفصل بين الأشياء اتداء إن شاء الله عز وجل لما نتكلم عن قابلة أصل الدين لكن أعايز أقولك بس اتداء كده يعني كمقدمة إن هي الفصل بين الأشياء وواقعها الفصل بين الدين وبين القانون دا كلام كده دغل ما فيش فيه نقاش هقول لك الأدلة على ده بعد كده إن شاء الله لكن أعايز أقولك اللي محدش بقى ما تلبتش بقى علي تقوله والله يا أصلا ما عليش يا عزي دي ديمقراطية تسرق اما الديمقراطية في غرب فمش يولا لان فيش التلام ده انت تقولي الاول ايه تعريف ديمقراطية انا اعطش حاجة الديمقراطية انا لا اقرأ في كتاب الله ولا في سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اسمه الديمقراطية لكن الذي اعرف اعرفه ان هذه مسائل تبين اولا فاذا بينت تقول لي ايه معناها او من اقدر اصحب لها الحكم في الكتاب والسلة وده كلامي تماما نفكيس جدا اللي اعتمنى ان اكتلاجه في في كتاب الاداب الشرعية لابن مفرح رحمه الله نقل عنه في كلام أخر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد يعني لا أريد التفضيل به لكن راجع هذا المعنى أيضا في كلام ابن القيم في كتاب الفوائد على قوله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجمين كذلك نفصل الآيات إذا فصلت بالتستبيل المجمين لا يقول ابن الخليل محمد الله ما في حواه انه لا يستطيع ان يسدك الى الله عز وجل الا من عرف السبيل مفصلة على وجه التفصيل سبيل الله عز وجل ويعرف سبل الجاهلية مفصلة ايضا على وجه التفصيل احنا بقى يا اخوة لازم تعرفوا ان كل اللي بنوع فيه النهاردة بسبب ايه بقى بسبب ان يقول لي كلمة شرعية ويحط تحتها الف كلمة مش شرعية لان لا شراطين الجن اللي الذين يشبهون اخواناهم من شراطين الجن عارفين الحديث بتاع الجني، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يتسمع في السماء فترجمه السماء، فينزل وقد سمع كلمة كلمة حق فيضيف عليها وليه اللي هو بقى الساحر والعراف والجماعة الضلال دول الشيطان يقول له كلمة هي فعلا انتماعها يضيف عليها وليه مئة كلمة ومدر ان تسمع الكلمة الحق تقول، اهو ما هيدا عنده حق ده في الاراجل دي يعرف هو الحاجة ولكن هو في الحقيقة ولا يعرف ولا ولا شيء خالص وانما هو اخذ كلمه استرقها يكتل الله وعز وجل بها عباده هتقف تقول له كذبت عيني وكذبت أذني وصدق الله ولا هتقول له بقى ده فعلا بيعرف الغيب والله عز وجل يقول كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما شعورنا انا وبعثون خلي بالك لان هذه مزله أخدام شديده جدا فتنه عظيمه جدا جدا فخلي بالك من المسائل دي يبقى احنا كل لفظه هنيجي هنفصلها والالفاظ الداخلة الحديثة نفسارها يعني ايه الكلمة الفلانية عشان نقدر ناخد منها حكم حكم شخصي الحقيقة كنت عاوز اخد اخد حتة كده معاك يا فئرة قبل قبل ندخل في مسألة بعد ما قلنا بفرق من قصد الدين وعصول الدين هنقول طيب ما هو قصد الدين وما معنى قصد الدين وشرح هذا المعنى ان شاء الله عز وجل لكن عايز قبل ذلك اقول لك حتة كده في الغزو الفكري واحنا نتمنى نتمنى ان يكون فيه يعني سعة ان احنا نتسلم في الغزو الفكري ايه اللي حصل بالضبط اللي هم بيبدأوا يتكلموا عليه في القرن 14 تحديدا طبعا هو في قبل كده في مشاكل في مشاكل قبل كده حصلت في الدولة الوثنانية بشكل طبعا حصل. حصل في الدولة الدولة العباسية دولة دولة عباسية، دولة حصل. لكن كانت متماسكة. الدولة لازالت متماسكة. لما الإشكالات اللي حصلت بعد، كده بقى بعد غزو نابليون لمصر ودخوله، وبعدين محمد علي، كده رخوا من هنا ان حصل تهتك في أصول كبيرة للدين في دولة الاسلام طبعا عن تهتك الارض نفسها اللي بدأ تتفرق وتتقطع ويحصل فيها اشكال لعن النوبين ده لكن عايز اقولك بس كلمة مجملة هناك شيء اسمه المذهب التلفيقي هو اللي عندنا منه البالية الى الان البالية العظيمة الى الان هو المذهب التلفيقي ده ايه التلفيقي ايه الموضوع الموضوع هو انه لما الاحتلال دخل ولما حصل تخلف شديد جدا جدا في ايام الدولة العثمانية في اخرها حصل تخلف شديد بقى في اهمال جامد وبقى في البعض الثلاطين بدأ بدأ يحكم بغير معمضة الله بدأ يحاول زي عبد الحميد الاول وزي غيره بدأوا يعملوا يعملوا, يعملوا حكم بغير معمضة الله في اهماله وبعضهم يرجع يرجعوا تاني وبعضهم يرجعوا تاني في اشكالات كده اللي عليها نتكلم بشيء خاص لدولة عثمانية اللي طبعا هو يعلو من منابعها جدا جدا جدا اه لدرجة لا محتاجة تفصيل طبعا لا لا بد يكون فيها تفصيل لكن عايز أقول لك ع ايه حصل ترهل شديد في الدوله شديد بداوا ان هم ينساقوا وراء ورا ورا الغرب كنسبة الى ينساق مش كدوله مستقله وبالتالي اهملوا جميع الاشياء اللي ممكن تغضب الغرب فهو ممكن يغضب منك انك تعد سلاحك وتعد نفسك ويبقى عندك جيشك وطبعا تحكم الشارعات دائم وكده بدأت يخش العلمانية ويخش المستشريكون يشتغلوا من تحت لتحت كده المهم ترحلت بشدة الدولة العثمانية فبدأ يحصل تخلف الأمور كتيرة بدأ يحصل تطلعات بمستيرا نعيش للناس يعني احنا عاشين كده ليه؟ مع طبعا الجور والشدة في بعض المواضع وكده انت عارفوا محمد علي كان ايه؟ محمد علي كان الرجل جابي من ج وخلي بالك هو محمد علي شارسيفنا ايه شارسيفه دي كلمه تركيه بمعنى انه امير تريه صغيره على. طب امير تريه صغيرة يحكم مصر على يعني على على, على حد قول المتنبي في لما كان بيذم كافور الخشيدي وقال قال كلما كان بيقول كلما بيقول يعني فيه ان كلما يحصل كلما خان عبد السوق سيده يجد له في مصر عوان في مصر دي كان اللي بيحكمها لكن احنا للأسف احنا عندنا دلوقتي في تلاعب اللي هو ساعة ما ساعة ما يلاقوا فيه تقدم وبتاع يقول لك هم دايما لازم متداينين بطبعه الشعب المصري متداين بطبعه خلي بالك واحنا من زمان واحنا عندنا ويفضل يمدح فيها والله بقى انت ممكن يحصل مشكلة ولا يحصل حاجه يقول لك طول عمرهم محتجلين ولسه جايين جدا هو ما حد طلع منهم قائد ابدا طبعا هذا من النفاق في نقل العلم ومن النفاق في المناظرات ومن النفاق هذه البنات ديها قدرها راه العلمي والعسكاري والكده لا يقول بالضرورة يكون بـ بـ بأهلها وإنما هو خلقها ما هو كدا. تعرفوا تعرفنا يا أخوانا أن كان مصر قديما من يحكمها جسام الخليج وده اللي حصل بين نور الدين زنكي وبين صلاح الدين لما هو نور الدين زنكي استدع صلاح الدين بعد ما قضى على الدولة العويدية الملحدة وبعدين المسمى زورا السلطنيه يعني وبعدين لما استدعى صلاح الدين وبتاعنا بطع عليه فبعض الناس قالوا لا ده هو حكم مصر شاف اللي هو بقى خلاص هيبقى راسه براسه مش هيبقى هو كان عسكري من عسكرك لا فلول الدين بدأ خلاص كان هيجيب له جيش ويروح له الى ان هو بعث استعتقه قال له لا ده يعني ان شئت ان ترسل ايه تجاب يجروني من نصراتي الىه وكده ليه لان هو كان دي سمعة هذه البلاد كان تجيب واحد واحد عسكري لسه ما فيش حد مش قائد يعني حاجه قائد كده ثلاثة 4 ولا 10 ولا 20 ولا 1 ولا 2 جه هو لحومه ومحمد علي خلي كان معلم خالص ما اعرفش يكتب طيب ده حكمها ازاي فهذا الرجل كان كثيف الكبد كان بيروح يشبي الاموال من الناس بالقهر والقوة وسفك الدماء وكان شديد كان رجل بليه ده الاهم ولازال ده برضه الاشياء اللي عاوزين نتكلم فيها هو ازاي ان واحد زي دوت هو يبقى هو حكم البلد يبقوا ازاي وكان موجود بقى عمر مكرم وموجود عبدالله الشرقاء وموجود شيء اخر كثيرة هنكلم عليه ان انا عايز اقول لك بس دلوقتي ان هو في المجمل بقيت في تخلف شديد مع قهر شديد الناس تطلعت هنا بقى عملوا البعثات والارساليات وكده فبدوا يبعثوا ناس اللي هي خطة نابليون نفسها وعايز بقولك ان خطة نابليون دي احنا ماشينا بقى لحد دلوقتي كانت خطة عجيبة جدا كالرجل شيطان يعني فانا بيقولون كده كتاب مشهور جدا في الليبر بيقول له فين يريدك ان تعد 500 انسان من جميع سكان البلاد طبقات البلاد من الشيوخ ومن الوجهاء ومن الـ الـ الـ الـ اللي هم يعني شيوخ القبائل ورؤوس العائلات والكلام ده ومن كده يبعثهم كلهم لفرنسا ينظرون الى حضارتنا ثم يرجعون الى مصر فيقول هؤلاء هم الذين يدعون الينا هجيب لك واحد شابهك بقى خلي بالك من ال خليكوا مسال ده هجيب لك واحد شبهه مش هجيب لك واحد عايز اه اه عايز تحاربه لا هجيب لك واحد بالضبط بالظبط واسمه زي اسمك لوقت لكنه هو هتلاقيه امريكي اكثر من الامريكي وهتلاقيه يهودي اكثر من اليهودي وهتلاقيه فرنسي اكثر من الفرنسي خلي بالك يعني فهي دي الخطة بدأ بقى محمد علي يبعت البعثات دي وكده شوفوا بقى التقدم برا والناس عايشة رفاهيه وشكل كذا يسلطون عليه ايه يسلطون عليه غنيه ومستشاريه ويبدا الخطة زي ما حصل مع طه حسين وحصل مع جوال. لا انا عايز اقولهولك بس انه ده اللي حصل في الجمله بقى فيه تقدم جامد قوي بره بقى حسين بيه. الناس هاي يعني واحنا في الداخل ما فيش فبدا بعض الاصوات العلمانية على ماليه بقى الاصوات بقى السجيه العاديه دي بيقولك هو ده بسبب احنا عشان متمسكين بحاجات حكم الشرع زي ما طلع ابن كده انت عارف لما حد طلع وقال لك ايه هو بص النساء عشان افس الحجاب بتسقط في المدارس على طب وهي ماله الحجاب ومال الصوت المدرسه يعني مثلا هي ممكن ممكن تنجح مثلا لو لو سرحت شعرها مثلا كده هتنجح ولو بقى مثلا عملته كمان قصة مثلا معينة تاخد 100% لو القصه دي قلت شويه تبقى يعني مش ممكن ابدي كل عقل يفكر لكن هم في غزو الدين وفيكم سميوله له فلما جابوا الكلام ده وقالوه بدا يحصل اشكال عند بعض الناس من القهر الشديد وتخلف زي ما قلت لك الناس الى ثلاثه اقسام العلماء قسموا ثلاثه اقسام ناس فيها طلعت تقول مش خالص مطلقا خالص ما فيش يجيب لي دي الدين انا هاخد الدين بتاعي هو دين الغرب ويقول لك بقى وسير بنا على ديني برهومي وبتاع على إبراهيم عليه السلام طيب فرقه اخرى طلعت قالت لا بس دول كله بقى ان نجيبها خالص طلع قال لك انا ماسك في ديني لا يمكن اسيبه هو ده الحل إحنا, احنا لو طبقناه صح حنعيش سده الناس لكن ما بنعملش عندنا خلو لكن دي كانت فايسه جدا ممكن تقول كده بالفرد والفردين يعني عارف انت طبيحو مثلا في ثوره 19 كان في كده ايه كان في يافطه مكتوب عليها سعد زغلول محبوب الشعب تصور ويخرج بقى وكان خارج بقى سوق من الازهر وبتاع وحاجات زي كده فجيه الشيخ محمد حمد السيدي رحمه الله قال له تطلع معانا في المظاهره ان الله لا ينصر الناس بالشر طلعيه كده هو في الشكل ده طبعا انت عارف سعد زغلول لما نزل مادي بيجي على النقاط بتاع صفيه زغلول بتاع هدى شعراوي وامشيله وعملوا مجال الاسماعيليه من ساعتها مجال التحليل عشان تحليل برا تبغوا حضرتك وتعاد بره عشان تحلينا مشكلة تيجي من بره تشير لمقاب مالوا بقى المقاب وحر الحجاب وكلام ده مالوا بيه بقى لك لا ده كان بقى فيه آه حاجات كده صعبة جدا بتوفر في ده لكن اللي عايز اقوله لك اللي دي فئة من الناس كانت قليلة خامس الفئة الثانية ده بقى, بقى؟ لك والله إحنا حلمت انا قول له طب والله ده كلام جميل جدا فوجئنا انهم بيلوعوا عناك الدين عشان يوفر اللي برا عارف كتاب رفاعه الطرطاوي بتاع اللي ذهب لابريز في وصف وسط بريز الراجل طلع برا شيخ كويس زي الفل وبعدين فوجئنا ان انا راجع بيقول والله يا جماعه انا عايز برده اقول لكم ان الرقص ده حاجه كويسه جدا وبعدين شرع قال حاجه ازاي يا راجل انت شرع بحرمات ازاي واحدة ست وقفت تهز كده قدام الخلق قال لك اه لان هو اللي هزز هو حركات رياضية ولا لا لما تفز كده تتجار الدولة الدموية وتعمل تفيد العضلات يبقى اذا لما تهز بالشكل ده يبقى ده حركات رياضية وقد حط الإجتماع على الرياضة انت بتصور؟ وبدأ أن ينقل مثل هذه الأشياء لك هو ده بقى طبعا وكان رائد بعد كده بقى محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ودولة عظيمة جدا يعني نتكلم فيها ان شاء الله لو سامحت الفرصة ان انا عايز اقول لك ان الكلام المذب التلفيقي ده بقى هو اللي موجود الى الان اللي هو باختصار من قول الله عز وجل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وده باختصار بقى انه هو لك اخد شوية كده يعني من القروي الفرنسي ومحاطة شوية عندنا من الشريعة ويبقى شوية وشوية وحب عليك وحب عليا ودنا تمشي طب من الاستقلال التام لحكم الله عز وجل بس ده نقول بغير كلام مفيش الكلام ده حتى مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد ان طلعت كلمة صدرت من بعض المشايخ المنسوبين لاهل السنة انه قال ان من اراد ان يغير البلاد ويحكم بالديان دول اخطاء فهو حمار طب يا دي ايه في نظرك ده بتكلم في المساله بقى ان في مشاركة لله عز وجل في التشريع الاخوات دي شايفه في كده يعني حاجة كده مكروهه مثلا ولا حاجة ولا دي دخل بقى في صلب الدين عشان كده هو ده ما استدعانا انا اتكلم في قضية صلب عشان كده يا اخوانا المذهب التفسي ده اللي موجود دلوقتي واللي عليكم سمعته كان في بعض النواب كده في في مجلس الشعب انك انا مذهب انساقش في الحقيقه عايز احكي مذهب الشيخ محمد عبد مدرسة الشيخ محمد عبد ايه مذهب الشيخ محمد عبد بقى انه هيقول لك لا والله انا انا برضه ده راي الراي ده ممكن يكون مختلف في الاجماع ولا حاجه لا مش هبيني. كده برضو ليه راي في المساله وليه كلام هو بقى الكلام اللي اتقال ان مقدمه كتاب المراه الجديده بتاع قاسم امين هو اللي كتبها واللي بعضهم يقول هو اللي كاتب الكتاب كله وبعدين كتب عليه اسم قاسم امين الى غير ذلك هو بقى هذه المذاهب التلفيقيه اللي هي لا تقول ياذن الشرع في حضاره الغرب وانما تقول يطوع الشرع لحضاره الغرب بعد كده تلاقي بقى الاشتراكيه الاسلاميه أثناء بعد كده العلمانية الإسلامية الديمقراطية الإسلامية وبعدين فيا الله يسعى في عندنا آليات الديمقراطية والجسم الديمقراطية تشخيخ بقى اللي هو إيه ما تعرفش ده إيه؟, إيه بالزبط اللي انتوا بيقولوه هم معروس أصلا في الحقيقة الديمقراطية ده مستهية إيه ولا الاشتراكية الجديدة إيه ولا إلى غير ذا فالمذهب التلفيقي كان أصلا كبير جدا خلي منك على ذكر لأنك هتشوفه كتير قوي في التداعيات اللي سقطت فيها الدولة الإسلامية منذ هذا الوقت وانت نازل وجاي عليها إن شاء الله عز وجل نكمل بقى ندخل في قضية بقى أصل الدين وتعريف لا إله إلا الله ونقيد دليل على أنه هذا أصل الدين الكبير إن شاء الله عز وجل في البقاء الآتي أسأل الله عز وجل على يجعلني وإياكم ممن إذا دعوا يبادر وإذا نهى انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم ونظارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.